ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غبور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادين وعلموا أن فيكم رسول الله لو طيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن ن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والبسطة والعصيان أولاد 119. فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم 110. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 119. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي ترغي حساتة فيئة إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعلم وأقشقوا إن الله يحب المقشقين 112. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا يفقر قوم من قوم عساء يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولن نساء من نساء ان عسى ان يكن خيرا منهم ولا تنزعوا ولا تنابزوا بالألقاب بئس يسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون